حبيب انت على وحودي ليلي على وحودي ليلي طول غالي حبيب انت على وحودي ليلي على وحودي ليلي طول غالي طول غالي يا ضلوب القلوب يا ضلوب انت المحيب وحيب انت, المحيب. محيب، محيب، انت محيب، دابو دابو وانت القمر دابو دابو انت الوحيد وحيد انت صبح طيفك ساليني على بالي على بالي على بالي صبح طيفك على بالي دا شال الصور ركعن هاي اقول العين طلع وروحني بعيد شاعر طيف حبك من يمرني قبل لا يقعدونن بالك تيتعب قبل لا يقرقولن بالك تيتعب دا شال الصور ركعن هاي اقول العين طلع وروحني بعيد شاعر من قبل قبل هو هو هو نريد انك تجيني نريد انك على على لي لي على وحودي ليلي على وحودي ليلي ضال غريب ضال غريب غموب غموب انت القمر غموب غموب انت القمر محب فلا عفتي صبح طيبك خليني صبح فلا عفتي صبح طيبك خليني صبح على بالي انا عنك يا بتعيد ما صدقيب هاي ولا صدق حبيبي بيوم انساك ما اوقف وجع ولا انا تعبان اضل امشي بطرا فب ما مشاك اضل امشي بطرا فب ما مشاك عنك بعيد ما صدقيف هاي ولا صدق حبيبي بيوم انساك ما وقع فوق لنا التعذابات اضل امشي بالتراب قدرب ما مشاك اضل امشي بالتراب قدرب ما مشاك بطل بطل انت البطال بطل, بطل انت البطال فحل فحل انت, فحل انت الفحل بطل بطل انت البطال بحال فحال كان فحال فحال انت الفحل ضمير انت ضل انت كفيني ضل انت كفيني تضل, تضل غالي, تضل غالي ala wuhudi lili tobal صبح طيبك سليمي على بالي على بني فلا على, بني على بني يا علي من غير عشقك كل وقت محبوبي كثر سوف اجنحين قلب بحبك اليوم تركنه فوق وبتقامي استعشقتك يا علي من صغر سني عشقك كل وقت محبوبي كثر سوف اجنحين قلب بحبك اليوم تركنه وقبتك عم يفكر فوق ولي ولي انت الولي ولي, ولي انت الولي. علي علي انت علي علي علي, علي. ولي ولي انت الولي ولي انت الولي. علي, علي علي انت علي علي علي امام انت تهتو انت ديني كشتو انت ديني نتو بالغالي نتو بالغالي على روحي ديني نتو habibi nda ala ruhudi طيفك خاليلي صبح طيفك خاليلي على بالي على بالي انا عابته صبح طيفك خاليلي صبح طيفك خاليلي على بالي على بالي في قطره دموع تدور وياك نسمة محبة صيح باسمك اذا ماكو مجال بروحي لاجلك اطلع روحي منك وانتبه امك اطلع روحي منك وانتبه امك يجينا تجمعو عالدوري وياك نسمة محبة صيح باسمك اذا ماكو مجال بروحي لاجلك اطلع روحي منك وانتبه اطلع روح مني وانت ضمك احس احس بك نحي احس احس بك نحي شمس شمس انت الشمس شمس شمس انت الشمس احس بك نحي احس احس بك نحي شمس شمس انت الشمس طيبه بنتي شيفه بحبك عيني شيفه بحبك عيني تضل تضل غالي حبيب انت شيفه بحبك عيني لي. شيفه بحبك عيني تبلغاني. تبلغاني. على وحدي ليلي على وحدي منشاد سامر العبودي على وحدي ليلي على يا غالي غموق غموق انت القلب غموق other... فهمك... غموق انت القلب وحيب وحيب انت المحيب وحيب انت الوحيد غموق غموق انت القلب غموق غموق انت القلب وحيب وحيب انت المحيب وحيب وحيب انت صبح طيفك ساريني على بالي صبح subah خليلي al sariri